عن عبد الله بن أبي اوفا رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم.